المستمع. أنا و أنا و أنا و, أنا. و أنا في انتظارك على موجه صوت العرب من القاهرة أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلمني قول لفعلت و أنا في انتظارك في انتظارك انتظارك اليوم هالا يوسف ومن أسرة الهندسة الإدعي على الهواء سلوى السيد الإخراج حاتم العجمي أبدأ معكم فترة أنا في انتظارك اليوم الثلاثاء والتي تستمر معكم حتى الساعة الحادية عشرة والنص مهرجان المصرح العربي في دورته الحادية عشرة بدور فعليات هذا المهرجان منذ أول الأسبوع ودي الحياة دورته الحديث عشر هو مهرجان يعني ثبت نجاحه كل عام وهذا العام طبعا صوت العرب تحتفل بي كل عام هذا العام لنا احتفال بي في فترة أنا في انتظارك معنا ومعكم على الهواء الفنان الإماراتي الأستاذ سعيد سالم رئيس مجلس إدارة مصرح أم القوين الوطني عضو جمعية المسرحيين وأحد مؤسسيها وأيضا مؤسس مسرح حقوم القوين ومراقب إنتاج الدراما بتلفزيون أبو ظبي بنرحب بيك على هواء صوت العرب وصباح الخير يا خندم وأهلا بك في مصر صباح الخير والنور والسروب على مصر وشعب مصر طبعا تحية خاصة من إزاعة صوت العرب وهي إزاعة لكل العرب لكل العرب طبعا لك إطلالة خاصة أولا في المهرجان المسرح العربي وطلتك أيضا لمنورانة في هواء صوت العرب أولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل شخص يحب يحب مصر ويعشق مصر لا لا والأمارات الحياة يعني الشعب الشقيق الذي يعشغ مصر الحمد لله رب العالمين المهرجان هذا مهرجان كل مثاقفين وفنانين مصر لأنهم هم الآن يحتضنون هذا المهرجان نعم احنا كعرب دائما ننظر الى مصر هي دائما النجاح يطلع منها نعم اي نجاح فني ثقافي لازم يطلع من مصر وهذه هذا المهرجان المهرجان المسرح العربي دورته الاولى كانت في جمهوريه مصر العربيه نعم وعلى هذا الاساس بدا متين وقوي لا إنه بدأ في مصر ده يعني إحنا طبعًا لا بقى. لا يعني هذه حقيقة نعم هذه حقيقة آه دائما آه أي عمل فني وثقافي لما يبدأ من مصر ينجح نعم لأن هي طبعا يعني إذا أنا بقول مصر منبع الحضارة يعني بيكون كلامي بسيط جدا بالنسبة لمصر وعظم ولكن فعلا نجاحنا احنا كلنا كعرب لا. على كل المستويات لا. من مصر بالنسبة للمهرجان ما شاء الله العروض عروض مستمرة وكثيرة والجميل فيها غير العروض العربية في عروض موازيه عروض مسرحيه مصريه في محافظات اخرى اه بالجميل وهذا هو التميز في هذه الدوره تقريبا نعم ان ان يكون في عروض مسرحيه في بقيه المحافظات من ضمن مهرجان المسرح العربي وهي احتفاليه كامله بالنسبه لعرض مصر فهذا هذا هذا نجاح يعني هذاك شاف ان يعني لما يكون في العروض المسرح أو المهرجان في اكثر من محافظة ده بيبقى نجاح للمهرجان نفسه طبعا م. طبعا ده بيبقى يعني من وجهة نظر حضرتك تنوع في في الاداء ولا ان أنا لا هذا انتشار. انتشار انتشار نعم هذا انتشار نعم نجاح نجاح وانتشار نعم ما توقع في, في نفس في, في نفس المساحه في, في العاصمة لا م. م. لهم لهم حق فنانين بقية المحافظات والمناطق البعيدة أكيد. أنهم يكونون مشاركين معنا كأنهم معنا هني في الحاسم في ال في الاحتفالية <تصفيق> نحمل كل نفس الشعار ونحمل نفس الأهداف ونحمل نفس الحب وحبنا للمسرح فهذا انتشار جميل جدا ونجاح أنا أعتبره نجاح يعني شيء أكيد. يفرح الشخص لما يلاقي كل المشاركة, المشاركة طب ينتقلوا طبعًا لمحافظات عدة طبعًا طبعًا ليست القيارة فقط ولكن ده من حق كل المحافظات في مصر إنها تجارك ومن حقنا حق حق إحنا حق أن نشوف تجاربهم أكيد طبعا أكيد وده طبعا هنتكلم فيه طبعا أجل. مع حضرتك ويعني احنا انا كان ليه الفرصة ان انا شوف تجربة هنا طبعا في العاصمة ولكن هنتطلع على التجارب الاخرى في المحافظات بعيون حضرتك ولكن بعد هذا الفاصل م. العربي في دورات الحدث 10 ومنورنا في استوديو هواء صوت العرب الفنان الاماراتي الكبير الاستاذ سعيد سالم الاستاذ سعيد كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد اللي وضعته السنه دي في مهرجان المسرح العربي ادي الدوره 11 هو مثل ما ذكرتوا قبل شويه حكايه ان ال الفرق المسرحية في المحافظات. انتقلت من عشرين. شاركة. نعم. تكون شاركة. تكون شاركة. تقريبا يمكن 30 عرض مسرحي مشاركين ناعم. ما شاء الله ده كمية نعم. يعني. اه نعم. ده غير الجدول بتاع القاهرة. ده عروض كثيرة جدا. جدا. ده التميز السنادي. أمم. ده جديد اللي أضيف. السنة آه. وتكريم اللي اللي تفضلت به الهيئة هيئة العربية للمسرح. نعم. تكريم العظماء عظماء مصر في الفن ومخرجين فنانين يستحقون التكريم وفي نفس الوقت يعني الكل أسعد لما شاف عزة العلايلي والشرف وسميحه عيوب تكريم محمود ياسين تكريم دولة, دولة عبد الرحمن أبو زهرة يعني أسماء تقيلة يعني هي دي أعمدة الفن العربي قبل ما يكون المصري نعم يعني إحنا تلمنذنا على على على على على أعمالهم هؤلاء العمل نعم, نعم على على أعمالهم وشفناه وشفنا إبداعهم من كان في المسرح أو التلفزيون حتى أو السينما يعني نعم ده التمييز ده التمييز الملحوظ هذا العام مشاركة الجمهور يا فندم يعني أنا, الحياة أنا كان من عرض اللي حضرته كان المسرح يعني ما فيش مكان يعني الحينما مكان يعني بالعافية زي ما بنقول ولكن في إقبال في المحافظات بتلاقوا الجمهور فعلا بيقبل على العروض لي ليشاهدها اه طبعا طبعاً آه. آه. في, في حرص يعني الحركة المسرحية نطم... طبعاً, طبعا طبعا والدليل, والدليل احنا يعني في عز الشتاء والناس ضيئ مبارح كانت فيه ثلاث عروض من عرض المغرب وعرض الإمارات وعرض الكويت ده كان بيعرف القاهرة او لا في, في مسرح الجمهورية ومسرح البالون ومسرح معهد الفنون نعم يعني احنا نبقى لحد الساعة واحدة بالليل واحدة للأرب خلاص العرب كان كان في عرب الثغاب والجمهور وراهم وفي إقبال كل على ربما مفيش, مفيش مكان الجو الحقيقي يعني شتو يقارس لكن الناس بتنزل و بتشوف تنزل وتشوف العرض الثاني بتاع بتاع المرأة نعم على نص العرض خدت وقف على رجلية نعم <تصفيق> النص الثاني جابه, جابه كنت, كنت بسعادة طبعا طبعا كنت سعيد اه اه أنا سعيد سالم. آه. أردنا نمثل طبعًا. طبعًا طبعًا سعيد. لأن أنا أنا ما أشوف الجمور يعني أنا ممثل وأحس بال بال بال. نكية. يعني لما أنا أشوف القاعة. ممتلئة. يعني. طبعًا. كده بزازة. أنا أبدأ. I am كممثل an example, I am saying it, and I لما aware of what I am يوصل عند الجمهور ويتقبله not aware of what I am saying, he will come to the Lord and he will accept it with love, ده ده لا لا انا في مصر ما تخافش نبقى 1000 لمبزق ولا ما نخبوش على الجمهور <تصفيق> ما نخبوش على المسرح والله <تصفيق> لا المسرح طبعا ده حاجة قامة كبيره جدا ويعني قمة الهرم في في الثقافه ده حقيقه لا احنا دايما نقول ايه يعني اي حاجة اي تقنية جديده تنزل تخرب على مش عارف ايه اي يعني قالوا الاول على الاذاعه كانت هي المسرح وال اذاعه ولما دخل التلفزيون هلاك التلفزيون هيبوّض هلاكن الإذاعة الإذاعة مازل طبعا الحمد لله ده هي زي ما هي ورونقها نفس الحكاية يعني المسرح أنا الآن التلفونات اللي اللي اللي اللي نزلت تلفونات الذكية فيها اختراعات فيها سينارا فيها كذا فيها ولكن لا غنى عن المسرح أكيد لا لا غنى ولا غنى عن الإذاعة <تصفيق> مش ممكن صحيح. يعني على كل اللي هيلة مواندة بالأغاني والطرع مش اللي اللي والمسرح والدميل في ان الحضور طبعاً. بيبقى بيحاكي العرض لان الحضور وجه الوجه لحد الساعة وحده انا انت لما, لما تنقل الجمهور من من من مسرح إلى مسرح إلى مسرح. وهو متابع. متابع. متابع متابع متابع وفل وفل على الرغم هذا الشتاء أه القارئ أه جدا أه ولكن بينسى كل حاجة لما بيحضر طبعا ده شيء سعيد جدا يعني ونحن نتابع طبعا, طبعاً, طبعاً نجاح اه طبعا من نجاح وانا الإدارة آه هنا إدارة <مترجم> المهرجان <مترجم> ووزارة الثقافة تحضيرهم وتجهيزهم ومتابعتهم صراحة يعني ده هو اللي يدي النجاح اكيد اللي يدي اللي اكيد لو لو فارس دي. لو سيد سعيد سالم <تصفيق> لو سعيد سا سالم سيد سيد سيد سيد الكبير الاماراتي لو نطير بيك الى الامارات لا. مش هنقول لأم القوين الامارات عموما ونتكلم عن المسرح هناك المسرح في دولة الإمارات في عزة درأ مجلس الأمن دو في دولة الإمارات هي الجميلة لأن أولاً في دعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حضور المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات حاكم الشارقة وهو هو القائم على الهيئة العربية للمساح وعلى المهرجان مم. وحتى الجائزة باسمه يعني المهرجان ده لا له جائزة وبعض اسمه هي جائزة نعم الوحدة مم. جائزة وضع باسم اسمه الأمير آه نعم اسمه الشيخ صاحب اسمه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي نعم اني كده طبعا مهتم بالحركة الثقافيه وبالمصر جدا بقولك الداهم الأول هيا ماديا معنويا لوجستياً كل حاجة بالنسبة للفرق المسرحية متوفرة لهم فبالتالي ما عليهم إلا الإبداع الشارقة فيها تسع مهرجانات مسرحية تسع مهرجانات على السنة, السنة نعم عليها إقبال وحضور و جدا عندنا مهرجان المسرح الصحراوي ده له جمهور غريب وعجيب في الصحراء ده, ده بيهتم بالبيئة البيئه الصحراويه <تصفيق> وعربي يعني في مشاركات من المغرب من موريتانيا <تصفيق> من مصر من البحرين من الكويت هتلاقي كتير والعروض كلها في الصحراء مجهزه الأمور في الصحراء في, الصحراء في الهواء الطلق والجمهور يقعد في الهواء الطلق وبالاعبال الخيام وخيول وجمال وكل <تصفيق> كل اللي يستعملونه في المسرح الصحراوي وأكيد العروض بتبقى مناسبة للأجواء متهيأ. طبعا <تصفيق> هي مفصلة لهذه. للأجواء الصحراوية جميل طبعا عفوا <تصفيق> لا في مهرجان أيام الشارقة المسرحية. نعم. <تصفيق> <تصفيق> ده كل شهر مارس في مهرجان مسرحيات القصيرة. نعم. في كلباء. نعم. <تصفيق> مدن من مدن اماره الشارقه no. في شهر 9 mm. في شهر 2 في شهر 1 مهرجان خورفرقان المسرحي في شهر 2 مسرح دبا الثنائي أي ايه الثنائي بقى يعني دبق مسرح دبا دبي لا دبا دبا دبا الحصن no. نعم no. مدينه من مدن اماره الشارقه no. مم. دي في على الساحل الشرطي في المنطقة الشرطية في المناطق الجبلية مم. مم. هذه كلباء ودبع الحسن مم. فبيقم لها الـ مهرجان الـ هنا ومهرجان مم. هنا دي في شهر آه تسعة وهذه في شهر فبراين آه. وخورفة كان في وسطهم لها في شهر يناير نعم مهرجان خورفة في مهرجان المسعي ومهرجان الكشفي نعم في الشارقة مهرجان الجامعات في الشارقة <تصفيق> أد كده أد كده مهرجان الشارقة الخليجي كمان في الشارقة <تصفيق> كل دول الخليج تتنافس على كل سنتين مرة ده ده الوحيد لها كل سنتين أما التسع مهرجانات دي بتقوم سنويا أد كده بتبقوها يعني الإخوة في الإمارات بحرصين على حركة المسرحية وتطورها جدا يبدا يعني عاوز اقول لك حاجه اتفضل السنه دي اللي اعلن فيها الموسم اللي فات اعلن صاحب الصندوق الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عن انشاء معهد المسرح وهيتفتح السنه دي هو ما كانش فيه ما كانش فيه محل اه ده انجاز بقى كبير طبعا طبعا هي يعني احنا احنا الاول كانت محبه و آه انا فندقه فبشترك في عملت ورش انا درست على طريقتي مش عارف ايه وزاره الاعلام مشكورة كانوا عملوا لنا اول ورشه مكثفه لمده سنه جابوا لنا دكاتره واساتذه من مصر ومن تونس ومن السودان دكتور يوسف عيدابي محسن حلمي كان موجود عندنا من مصر اا المنصفي السويزي ده رغم كان من تونس فنان كبير ومغرب نعم فكوكب عملت مع عوض بن فلسطين ديكور تمثيل اخراج نقد خضراء ها هي تمام في سنه ده الكلام ده 82 امم وغالبيه الفنانين اللي شغالين دلوقتي على الساحه المسرحيه احنا من من نتاج هذه الورش الأولى مم. أو الدورة الأولى المكثفة لمدة عام كامل. بس يعني أفرزت لنا. حمد الله. وبعد وفي لنا أصدقاء وزملاء طلبة كانوا يدرسوا في منهم درسوا في مصر. ما عاد فينوا مسرحيين منهم دراس فين هاد فينوا مسرحيات الكويت وفي من هم طبعاً في أجزاء منهم راح في لندن في أمريكا في كذا فتضافرت ال ال ال ال ال الدراسة ال طبعاً كل هذه الخبرات كوننا ف ااا كوننا زي ما بتقولي فريق كامل في دولة الإمارات نعم صحيح هي فرق مسرحية ولكن كوننا فريق كامل أن نحنا نقود الحركة المسرحية. نعم. ويعني. وأنشأنا. يعني خذته على عاتقه. يعني مسؤولية كبيرة الحقيقة. إيه لأن لأن الأسماء اللي اللي كانت في هذه الدورة الأولى نعم. هي الأسماء اللي أسست الفرق المسرحية في الدولة. دعم يعني من سنة 8 من, 8 آه آه من, آه. من لا من لا وإحنا أسسنا فرقة مسرحية كلها تأسست مع قيام دولة الإمارات في أول سبعين نعم نعم مع مع قيام دولة, دولة, دولة ولكن في فرقة مسرحية كانت بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نعم في دي مأسسها هو من الستينة من الخمسين والستينة ده من قبل قيام دولة الامراء هو مثل فيها مم. طبعا حديثنا هنكمله مع حضرتك ولكن حتم حابي شاويز ولي لدينا اتصال هاتفي ونقول له أستاذ عمر دور معنا ألو أيوة أيوة صباح خير يا أستاذ عمر صباح أمور أنا طبعا أمور أهلا بك يا أستاذ عمر ممكن يعني تقف في حتة إن الصوت بيقطع مع حضرتك طيب <تصفيق> <تصفيق> لا كده واضح كده واضح <سؤال> كده مكان كويس أه, أستاذ عمر معانا في الستوديو أه, الفنان الإماراتي الأستاذ سعيد سالم رئيس مجلس إدارة مصرح أم الكوين الوطني أهلا بيك أهلا بيك يعني معنيين بالمهرجان والقائمين عليه أستاذ عمر أنا كنت سألت أستاذ سعيد عن الجديد هذا العام من وجهة نظره في المهرجان هذا العام حضرتك كم من منظمين للمهرجان وطبعا الملف ده بيبقى مهم جدا. إحنا في مصر نحتاج في كل عام. ال الورقة اللي قدمتها هذا العام ك كمصر في مهرجان المسرح العربي في دورته الحانش. نعم، حقيقة المؤتمر الفكري كله بدون حضورين. كل الداعسين والشبيه المصريين. ما دام معتادين. جماعات كثيرة طبعاً متخصصة. في في طبعاً في الجوبة السريرة المهارضة 48 سنوات فبالتالي تم الفقر مع لجنة العودية لتنظيم سنوات المحليين في طورة الحدوشة على تقشير نحوة المؤتمر البيتي إلى الثلاثة الأجزاء في هذا هو الأول بانوان أنزل واش نحن في تقرير من 1935 إلى 1952 وبالتالي كانت تناول آه من خلال عديد محاولات كثيرة آه آه أولها طبعا التاريخ في هذه البترة من المرأة وجمهين أجل كثيرا التأثيس الحدث سواء في حتى تأثيس حد المعهد العالي للتنسيق أو المعهد العالي المحية بعد ذلك التأثيس للنقابة أو النقابة السعية ايذًا تسلمت بيان 335 على تأكيد الفرع القوميه وهي اول فرقه حكوميه صدر عليها الداله في منظمه الدول العربية وامن الشرق الاوسط كاملا نعم كان مهم جدا ان انا اترك لبعض المهمة نزلت بعض النقاط التي ما زالت منظمه ولاقيت la extracción que tiene Gildan la extracción que tiene Gildan las marguradas técnicas algo que son iguales la conección de Mahaul que tiene Gildan de Comunidad que así encuentra el proyecto de Comunidad el proyecto de Neutronía دور الترع الشامية اللي أجل إلى مارك من لبنان ثم سوريا أو الهنية الهنية الهنية الهنية طبعاً يعني نعطي الهنية وقت الهنية كان الهنية نحاول جداً مستمرة اليوم وغداً أعتقد أيضاً الجديد للذراع في كل دورة يوجد المهرجان مجموعة إلزارات جديدة في هذه الدورة هذا 11 إلزارات وهذا أربعة الرقم وصل عدد الإلزارات إلى ما يقرب من 21 إلزارة بما 11 الإلزارات هذا العام عند المسرح المصري أنا حاليًا كمتذكّر أنا دار صاحب الرؤية المصطحية لكن المتحدة كانت من الباحث العراقي الدكتور علي محمد جاكد الربيعي الذي قدم مهمة جدا عن زيارات الكلع المسرية للعراقي حصريات مفلحية نحس عنها وتأثير هذا الدور على مختلف الدول العربية وإذا العرفة أكيد وطبعا الحي... يعني جزئية التوصيق دي مهمة جدا يا أستاذ عمر لأن احنا بنوثق المسرح لما بنوثقه ده بنوثق لتاريخنا فده شيء رائع طبعا وانا يسمحيني عايزة أكتب على المسرحة جدا اننا نحنيني نعود إلى الغرب ونوثق ما ترى ليت طاقت بآلت بعض من هذا الجوز ده صحيح ويستطيع عمر دوارة طبعا نقد المسرحي بنشكرا جدا ويعني إن شاء الله أنا حسن أنا مع الطلاق طبعا دلوقتي إلا أن أنا <تصفيق> <تصفيق> بكل الدخول العرب من دوارين ما دائمنا ما من نعم أهمل الدين توطنهم ومتقبل من بعض بهذا الحراك الثقافي والمناقشات ونشكر ثمن الهيئة العربية مثلا على تنظيمها هذه الأحداث التالية الجديدة للمرة الثانية حيث كانت الدولة من أكثر ما تسيّد القاهرة وهذه الثانية في القاهرة نشكرك يا سازع عمرو وإن شاء الله يعني نبقى نتمنى برضو على أخبار المهرجان إن شاء الله في خيّتين فعاليات ونشكرك جدا شكرا شكرا لك يا سازع المسرح العربي في دورته الحادية عشرة وما زلنا معنا على الهواء بالرحب طبعا الفنان الإماراتي الكبير أسس سعيد سالم الحية وصص عمر دوار كلام عن جزئية مهمة جدا وعايزة أتكلم فيها مع حضرتك على وهاي التوثيق. المسرحية. المسرحية. وجزئية مهمة جدا. جدا جدا جدا ووأنا تفاجأت بال بالدكتور العراقي هو اللي جمع دي حاجة تفرح. <تصفيق> طبعا لا أدي إليه تمام العربي طبعًا بالحركه بالحركة المسرحية دي طبعا طبعا, طبعًا. وده هدف من أهداف الهيئة لما انشاها صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي ده هدف من الأهداف مم. وعلى فكرة يعني الحاجة الجديدة بالنسبة للهيئة اللي احنا كلنا سعدنا بيها الشيخ سلطان في ختام أيام الشارقة المسرحية نعم الدورة اللي فاتت العشرة أعلن عن قيام مهرجان مسرحي لكل دولة لكل دولة لكل دولة نعم وختام المهرجان ده أفضل عمل هو يكون يشارك في دورة أيام الشارقة المسرحية اللي هتكون الدورة السنادي ده, ده خبر جميل طبعا وفعلا هو, هو رجال هيئة العربية للمسرح بقيادة عميمها العام الأستاذ إسماعيل عبد الله نعم آه كان آه ابن بين الدول العربية أكيد طبعا يحضر على كل المهرجانات وكانوا الدول فعلا كانوا ما شاء الله يعني مجهزين عروضهم الأسرحية وتنشط المه... مهرجان يعتبر اضافه لكل مهرجان لهذه الدوله لا. تونس عندها مهرجانات كثير, المغرب عندها مهرجانات فتمت اضافه مهرجان ب... برعايه الهيئه العربية العربيه برضه لفرق تونس فرق المغرب فرق مصر بس جميل يكون يعني طبعا جدا. كل دوله طبعا ليها احترامه في اقامه المهرجان ولكن لما يكون كلنا تحت مظله او منظومه واحده بتبقى آه الحقيقه يعني أنا كمواطن هذه يعني بحس بفخر وعلى فكره الحاجه الجميله فيها برضو يعني مش داخله حكوميه يعني يعني مصر مصر ممكن يخشوا ثلاث اربع فرق عاوزين يخشوا في المسابقه المومي يقدمه بالعمل <متم> توافق عليه اللجنة فيخش المهم يكون عمل اه قبل قبل دورتين تلات فرق من تونس نعم تلات فرق من تونس رقم واحد <صحي Ministry> <سكت> يعني كان دي كانت معجزة <صحي mill laughed> أكيد كانت دي دورة الكويت قبل تلات سنين نعم كانت دورة الكويت تلات فرق من تونس لا ده رقمين فهمت فا يعني ده هدف من الأهداف اللي هي اللي نسع لها تكون بالنسبة للجمهور يتجدد عنده الشكل تكيد طبعا هو عشان كده ندور عنده التجارب والجمهور بيبقى حريص على حضور العروض جداً جداً جداً, جداً, جداً, جداً, جدا جدا جدا ده من الاسباب اللي حدك بتقولها ان في دائما التجديد عشان كده احنا بنلاقي الجمهور بيبقى حريص على حضور يعني اللي. انا من بدايات مهرجان المسرح التجريبي في 88 دورة الأولى انا شاركت في مصر موجود أه. في مصر مهرجان قرطاج في 85 أه. انا من الناس اللي شاركت فيه مهرجان المسرح العربي المتنقل في الرياض في أربعة وثمانين شاركت حضريتك فيه أم فبصي يعني أفريقي فند آه أنا كنت في تونس مثلاً في مهرجان قرضاة كنت بشوف ال العرض الأفريقي والعرض الألماني والعرض ال ال ال ال ال الفرنسي العرض الجزائري العرض الخليجي روض متنوّع طبعاً آه في مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة برضو دوليه امم برضو نفس اشوف العرض الايطالي واشوف الالماني واشوف النمساوي واشوف الصيني واشوف عالمي عالمي نعم دي تعمل عندنا احنا تراكم من الثقافات اكيد طبعا تراكم من الخبرات والثقافات اكيد اكيد هو مصدر منبع نعم مصر. يعني حياة أساس عمر رجعنا بالتاريخ طبعا, طبعا. يعني حضرتك من 148 سنة مسرحة 148 سنة دا طبعا ده يعني خلاص عندنا قرن و يعني قرن و مصر. مصر. يعني قرن و مصر لا خبرة طويلة جدا الفنان الكبير الإماراتي لأساس سعيد سالم لو تكلمني عن الهيئة العربية للمسرح يعني حظلك طبعاً. رسم إن أنا أنا أنا كإماراتي مم. يعني أفتخر وابتز أن الـ الـ الهيئة العربية للمسرح طلعت من دولة الإمارات وبرعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي هذا الشيء أنا أفتخر فيه. نعم. ولكن هي يعني هي الهيئة العربية للمسرح لكل العرب. ده <تصفيق> <تصفيق> ده اللي شايفينه في ارض الواقع نعم وهذه وهذه دائما تعليمات وتوصيات الشيخ محمد القاسم طبعا يعني اكيد في سعاده الأمين العام يعني انا ما لازم اتكلم عن الهيئة لاني انا انا مش في ادارتها لكن هي طبعا اداره السيد اسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة طبعا هو متواصل دائما مع الشيخ سلطان وتعليمات الشيخ سلطان عنده وهي باينه يعني على أرض الواقع نشاطاتها موجودة نشاطاتها موجودة على أرض الواقع <تصفيق> أيوه. أما بالنسبة لحنا كفنانين من دولة الإمارات كفرق مسرحية نحن نعتبر دي برضو خيمة لنا أكيد المظله اللي, المظلة اللي أكيد. اكيد احنا وكل الفرق المسرحيه العربيه أكيد. ال هذا العام احنا شايفين نجاح كبير جدا الحمد لله للمهرجان ويعني قبول كبير جدا من الجمهور لمتابعه العروض إيه اللي ممكن إن شاء الله نضيفه كورقة للعام إن شاء الله القادم ما قدرناش نقوم بها السنة دي من مقترحاتك لا أنا يعني لحد الآن زي ما بتقولي عاوز أشوف لحد النهاية نعم. يعني يمكن يعني يكون هملي أنا مقترحة دلوقتي لكن في الأيام الجاية تبرز لنا حاجة تانية م. نحن لما نرجع. نستذكر أكيد نشوف إيه اللي حصل م. تقييم بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كشخص كذلك أعمل تقييم م. بعد ما أرجع من المهرجة أعمل تقييم تقييم للأيام كلها للأيام والأحداث كلها نعم أحنا عندنا ممكن على فكرة نخاطب بالهيئة بأي مقترح نقترها أي شخص أي فرقة مسترحية عندنا مقترح نبعثه لل لل الهيئة. للهيئة. للهيئة في تجاوز. أكيد, أكيد, أكيد زي ما هم بيصدروا معلفات كتب مم. دراسات يعني على فكرة الهيئة عندها مسابقة مسابقة نصوص. النصوص ما صحيه. آه. There are studies This is a state in the United States? Yes Yes And there are studies There are many studies Yes There are studies عذرت لهم مؤلفات مؤلفات موجودة جميل وتتوزع في كل الدول يعني فعلا كان لا ينقص الأمورات إلا المعهد المسرح <تصفيق> إذا شايف أن العربية شاء <تصفيق> الله المسرح يعني عامت نشاط كبير جدا ومهرجانات وعلى نطاق واسع ولكن فعلا المعهد هيبقى نقطة فارقة طبعا على فكرة احنا, أحنا كفرق مسرحية كنا يمين بدور يعني بسيط جدا عملية الوعش مسرحية، no. وصار بعد عندنا في أي مهرجان قبل المهرجان يكون في دبي ممكن يعملون ورشة في الشارع ممكن يعملون ورشة في أبوظبي ممكن يعملون ورشة ورشة مسرحية no. لمدة شهرين ثلاث شهور من من ضمن أي المهرجان oh. هنا في مصر، آه في مصر الهاي عملة ورشة ورشة عالمية. نعم متخصصين عالميين نعم هو الشيخ سلطان القاسمي يرعى الناشئه الناشئه بمعنى بمعنى شباب وشابات لهم كيان اسمه اداره الناشئه مم. يتعسسون يتأسسون فنيا مسرحيا ثقافيا with a large number of people and in every room they will be able to get a group and they will be there and they are present in the public now, طبعاً تأسيسنا الحين لل... تأسيس أنا يعني أنا شايفة إن الاهتمام بالمسرح و... وهذه الحركة الثقافية الحقيقة يعني اهتمام كبير جدا من دولة هو هو, هو, هو يعني دائماً لأن احنا عندنا الشخص طبعاً هو اهتمامه ويحبه للمسرح للمسرح هو رجل فنان لا طبعا ما وضع في في المهرجانات يا فند بيه و ايوه نعم نعم وليش انا بقول لك فرقه مسرحيه هو مثل امثل <تصفيق> طبعا اه مثل طبعا ودائما لما نقعد معه يحكي لنا حكاياته في عروض المسرحيه لما كان يعرض وازاي قفلوا للمسرح الإنجليز yeah. <تصفيق> المسرح وازاي عمل مسرحيه وعملوا مظاهره بعد المسرحيه الناس هو بيحكي. يعني هو كمان فنان اه هو بيحكي يعني محب طبعا للمسرح وايضا فنان طب داشة يقول أنا, أنا كنت على المسرح وبشاور بصباحي وأقصد فيها آه. على المعتمد الإنجليزي يعني اللي هو كان الإنجليزي. طبعاً. <تصفيق> <أنا>. <تصفيق> هو, على فكرة هو كل يعني معظم رواد المسرح كانوا فعلا كانوا لل... للاحتلال في في هذه الأيام. يعني أنا وأقف على المسرح وأشور بإيدي. فهو يحكي ويهيرو مستمته. أكيد طبعا أمتي أمتي أمام زعيم زيدة. نعم. أكيد طبعا زعيم زيدة حاكم. بيبقى مسألة. عليه التزاماته وهمومه حكمه مش عارف إيه. مم. بيجي راد معاك يتكلم أباً. على المسرح. ياهو. بحب جديد طبعا اللي أنا اللي الحالة طبعا. دي وأكيد طبعا وأنا حتى لو ما كانتش عندي الأول اللي هي توصلني لا نشارك هاتت وقت ها هاتت وقت ها طبعا لما وقت هو يعني كل سنة يقعد معنا نعم يقعد فن أما حنا مش للإمارة كل الضيوف الفنانين الضيوف اللي دائما هو يستضيفهم نعم. في أيام شهر المسرحية يقعد معهم نتغدى مع بعض ونتكلم مع بعض وي لنا حكايات مع معنا النوادر في مصر جميل طبعا الفنان الاماراتي ساس سعيد سالم لو نتكلم عن الفرق المشاركة في العروض في المهرجان هذا العام مهرجان المسرح العربي في من من تونس من ها. المغرب من الكويت جمهورية مصر اساسا طبعا من الإمارات من الأردن من فلسطين هذه الجزائر هذه الفرق ومكرم السنة هذه المكرم كان الساد سيد فوقي من أي دولة؟ من الجزائر نعم م. الرجل هذا طبعا مؤسس وفنان كبير وتدرج حتى في المناصب الفنيه والثقافيه في دولة الجزائر نعم. أي، هذه الدول المشاركة, المشاركة أي، هذه الدول المشاركة في هذه الدورة الدورة وان شاء الله, إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني بنستمتع حتى في في في في ختام هذه الدورة لانها هي في مصر هيختتم امتى يا فندم يوم الاربعاء غدا غدا اه هيكون يعني العمل الختامي لهذه المهرجان والدوله المضيفه المضيفه <تصفيق> هي هي ال باختصار صمم من نعم الوريقات او المنافات اللي بتحضرها على مدار الاسبوع هو مدة المهرجان اسبوع يعني كانت ملاحظاتك ايه عليها يعني لسه ده لما ان شاء الله لما, لما نرجع البلد ان شاء الله هنعمل التقديم لكن ملاحظات دلوقتي يعني فيش ملاحظات ملاحظات قوية يعني ولكن انت حلو زي ما قلت يعني نستذكر كل الأمور مع الملاحظات اللي موجودة يوميا أنت أحيانا في ملاحظة فبس ممكن نتغاضى عنها وممكن نعم. في ثاني يوم أو ثالث يوم مم. ولكن لحد الآن لحد الآن الحمد لله أول مهرجان الموضوع. الحمد لله يزبق كل عام أنه مهرجان ناجح قبول الحمد. هاي بسيط هو أما المهرجان ده اللي ينجحه اللي يستضيفه وناسه نعم ومصر و... بدا طبعا مصر الله <تصفيق> المسرح اكيد طبعا لا والحقيقه اه طبعا, طبعًا. تاريخنا المسرح الكبير هذا هذا لا هذا لا لا هذا لا هذا لا دي لا هذا لا هذا لا هذا طبعا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا لا اللي قاموا عليها أسعد من مصر من يعني أي عر... أنا أعرف سعد غزار وعبد وعبد و عبدالوحب قطاي و عبدالمن ظلام عروقتنا يا فاند برود حاتب و سلوبي شاورول برود فاضل تقريبا دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين نتكلم فيهم عن أعمالك الفنية سريعا أنا قدمت أعمال تلفزيونية في الكويت كثير م. After the الكويت قدمت KUIT has done a new job, a new job, a new job, مع new job, a new job, a new job, a new job with Saudi and KUIT, with Nasser and Qasr and Abdelhah Hussein صفتي كنت مدير إنتاج الدراما داخل تلفزيون أبوظبي. نعم. الآن أحضر إلى مسلسل إن شاء الله في إسرائيل مسلسل آه، إماراتي تراثي. الله تراثي. آه، آه، عملت أنا عاشق الأعمال التراثية. جميل. إيه وفي كلام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء, إن شاء الله. الله يعني حيكون في يكون لي تعاون ما بيننا. دماغة ومصر إن شاء الله وان شاء الله يعني في كلام على أساس أني أنا اشتغل في مصر في عمل تلفزيوني <تصفيق> يعني حضرتك طبعا نصفك الحلو مصري كما علمنا يعني فأنت عاشق لمصر يعني وأنا ف... درست في مصر ودرست أكيد أدرست هندسة إلكترونية جمعت اي فاند؟ في بانها في بانها يعني احدك <تحرك> مصري مصري <تحرك> يا <مصري>. فاند <تحرك> مصر> طبعا انت يعني بلدك مش هنقول الثانية بلدك مصر اكيد و... انا بعشق مصر واكيد مصر بتحبك وصوت العرب طبعا زاعت كل العرب بترحب ب... أخ وشقيق لها دائما في الزمانات كان أبوي <تصفيق> أيام جمال عبد الناصر من المستمعين آه طبعا لا وما زلت والله صوت العرض يعني الحمد <تصفيق> لله يعني فعلا أنا أنا تابع أنا أنا أنا عاشق داع على فقرة يعني داع طبعا شيء شرفنا الله يبارك فيه للأسف وقتنا انتهى بس طبعا أعمال المهارجان ما زالت بتجري على وصابكم ومتطبني عليها وإن شاء الله نبقى نتطمن في ختام الفعاليات غدا إن شاء الله أنا اللي بشكركم أنا بشكر مصر قوت العرب أنا بشكر نموريد مصر العربية كلها وشعب مصر كلها وبقيادة القائد اللي أنا بعشقه وأحبه الرئيس أبن فتاح السيسي بعشق هذا الرجل وحبه ومحبته لنا ولمصر لان هذا الرجل رجل جدا جدا جدا قلبه نظيف ومخه نظيف وعمله نظيف بنشكرك نشكر الفنان الإماراتي الأستاذ سعيد سالم رئيس مجلس إدارة مسرح أم القوين الوطني عضو جمعيه المسرحين وأحد مؤسسيها مؤسس مسرح أم القوين ومراقب إنتاج الدراما بتلفزيون أبو الظبي نورت مصر ونورت صوت العرب شكرا يا فندم الشعب غالي يجينا ولكم منا اجمل التحيه هاله يوسف بصوره جوه بالليكم ومن اسره الهندسه الاذاعيه سلوى السيد واللي حاتم العجمي